أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل كيف يجمع بين رجوع الأسماء والصفات لاسمه تعالى الله وبين رجوعهما إلى اسميها الحي القيوم كل حق كل حق لأن هذه أسماء جامعة هذه أسماء جامعة فأسماء الله ترجع إلى اسم الجلالة الله لأن ذل ألوهية والألوهية هي صفات الكمال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له سبحانه وتعالى ويذل والحي القيوم هذان الاسمان ترجع إليهما جميع الصفات لأن الصفات إما ذاتية فهي ترجع إلى الحي أو فعلية فهي ترجع إلى القيوم نعم أحسن الله إليكم يسأل عن جواز الحلف بحق الله الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحق الله حق الله هذه تحتمل معاني لا يجوز الحلف بها تحتمل معاني لا يجوز الحلف بها حق الله اعمال العباد التي يتقربون بها الى الله سبحانه وتعالى هذه حق لله سبحانه وتعالى على العباد فهل يحلف الحالف بحق الله اي باعمال العباد التي حق لله على العباد فالحلف بحق الله لا يكون لان الحلف انما يكون باسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته نعم حسن الله ليكم يسأل لماذا سميت بآية الكرسي وما معنى الكرسي؟ سميت آية الكرسي لأنه ذكر فيها الكرسي. لأن في ذكر فيها الكرسي قال واسع كرسيه السموات والأرض والكرسي هو مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وصفه الله بأنه واسع السموات والأرض. وسع السموات والارض أي من ضخامته وكبره وسعته وسع السموات والارض وجاء في حديث في المسند عن ابي ذر انه سال النبي عليه الصلاه والسلام عن ايه الكرسي فقال له عليه الصلاه والسلام ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد أرقيت في فلا السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد أرقيت في فلا وسع كرسية والسماوات الأرض السماوات والأرض للكرسي كحلقة من حديد في صحراء قال وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك نسب عظيمة مهيلة الآن لو وقف الإنسان منا ونظر إلى جبل ضخم وأخذ ينظر إليه يهوله ضخامة إذا, إذا, إذا قال في نفسه ما نسبة هذا الجبل الضخم الذي هالني ضخامته إلى الأرض كلها ما هي نسبة يجد أن هذا الضخم الذي في ذهنه تضاءل جدا مقارنة به له مع الأرض. إذا قارنت الأرض نسبة الأرض ب... بالسماوات التي هي محيطة بالأرض، تجد الأرض نسبتها تفاعلت، تفاعلت جدا. فإذا نظرت إلى السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، بالنسبة للكرسي والكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، والسماوات والارض بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء. إذن الجبل الذي أهال قبل قليل ما نسبته إلى الكرسي ثم هذا الكرسي الذي واسع السماوات والأرض هذا الكرسي الذي واسع السماوات والأرض نسبته إلى العرش المجيد والمجيد أي الواسع وهذه صفة من صفات العرش ومن صفاته العظيم نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في صحراء أنت عندما تطالع هذه النسب لا تملك إلا أن تقول الله أكبر إذا كانت هذه مخلوقات الله إذا كانت هذه مخلوقات الله بهذه الكبر فكيف بالكبير المتعال سبحانه وتعالى فهذا مما يزيد في التكبير والتعظيم يزيد في التكبير والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى ولهذا بعض العلماء وشار هذا إلى بن وهي لطيفة جدا قال إن ذكر الكرسي في هذه الآية إن ذكر الكرسي في هذه واسع كرسية السماوات إن ذكر الكرسي في هذه الآية توطئها لبيان عظمة الله الذي ختمت به الآية توطئها لبيان عظمة الله الذي ختمت به الآية ختمت بقول العظيم فتوطئه بين ذكر عظمة الله ذكر هذا المخلوق العظيم الذي وسع السماوات والأرض. لأنك أنت تقرأ وسع كرسيه. تقول سبحان الله كرسي وسع السماوات والأرض. يعني أمر عظيم جدا. هذا الذي وسع السماوات والأرض لا ليس نسبته شيء بالنسبة للعرش المجيد الذي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه العظمه والكبار في, في المخلوقات فكيف بالخالق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى وقد صح عن ابن عباس وغيره أنه قال الكرسي موضع القدمين وهذا حق واسناده صحيح ولا حكم وله حكم الرفع وله حكم الرفع وهذا هو معناه في اللغة وهذا هو معناه في اللغة وانظر في ذلكم كلام الإمام المحقق الجليل الازهري رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة وقد رد على من قال من أهل اللغة أن الكرسي هو العلم قال هذا تأويل رد عليهم من حيث اللغة ورد عليهم بكلام الصحابة ونقل كلام ابن عباس وذكر أن هذا هو المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حسن الله ليكم. يقول السائل هل يكفي في قراءة آية الكرسي عقب صلاة الصبح عن قراءتها لأذكار الصباح الأولى أن, أن, أن, أن تكون هذه مختصة بأدبار الصلوات وأذكار المساء أيضا تكون أيضا يؤتى بها فيجمع بين الاتيان بذكر أدبار الصلوات وأيضا الأذكار التي هي تكون في صباح اليوم ومسائه نعم أحسن الله عليكم يقول هل يجوز تعليق لوحات يكتب عليها آية الكرسي الذي يظهر لي لا يجوز وهذا مما نهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه والصحيح في كلام العلم أنه يشمل حتى وإن كان المعلق من القرآن حتى وإن كان المعلق من القرآن والتعليق القرآن سواء على الصدر أو في السيارة أو نحو ذلك لأجل الحفظ هذا لا أولا لا دليل على مشروعيته وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فأورد وثانيا في تعريض, للقرآن في تعريض القرآن للامتهان في تعريض القرآن للامتحان وثالثا سدا للذريعة صد للذريعة الشرك والباطل والتعلقات المحرمة ورابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الباب التعوذ بالرقة والدعوات وسؤال الله لا ان يعلق شيئا في مكان ما ما في صدره أو في جانب من بيته وهو غافل لا المطلوب أن الإنسان نفسه يتعلق بالله لا أن يضع شيئا في طرف من بيته أو في مكان أو في صدري أو في نحو ذلك ويغفل ويمضي غافلا فالمطلوب من الإنسان نفسه هو يحسن صلته بالله والتجاء إلى الله ولهذا أيضا تفاوتت آثار هذه الأذكار على من يأتي بها بحسب صدق الإنسان ولهذا ابن تيمية لما ذكر آية الكرسي قال هذه إذا قرأت بصدق ابطلت الأحوال الشيطانية قال إذا قرأت بصدق إذا قرأت بصدق أما إذا قرأ الإنسان وغافل كيف, تكون, كيف يرجو أن تفيده وغافل فضلا عن أنه يكون علقها في مكان وهو أشد غفلة فالمطلوب في هذا الباب صلة بالله دعاء وقراءة وذكر وتأمل وتدبر لمعاني القرآن لا أن يعلق الإنسان شيء في زاوية من بيته أو في طرف من سيارته أو على جزء من بدنه ويقول لأجل الوقاية من العين أو الوقاية من الحسد أو إلى آخر نعم أحسن الله لكم يسأل عن اسم الإله هذا من أسماء الله الإله من أسماء الله الحسنى نعم يقصد لعله يكون مستفاد من قوله الله لا إله إلا هو ممكن لا. الإله اسم من أسماء الله نعم الله عليكم يسأل عن لكن الصورة التي فيها الأسماء النص عليها هي هذه الخمسة والله أصله إله أصل هذا الاسم الله إلى أصله إله نعم أحسن الله عليكم يسأل عن جواز الحلف بعزه الله عزة الله صفة من صفاته ولله العزة فالعزة صفة من من صفاته ويجوز الحلف بعزة الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله عليكم يسأل عن جواز رؤية الإنسان للجني. هل يريد ذلك ممكنة يعني رؤية الإنسان للجني ممكنة ومر معنا ما يشهد لإمكانيتها نعم أحسن الله عليكم يسأل يقول كيف التوفيق بين قراءة آية الكرسي في عدم قرب الشيطان وبين الأحاديث التي فيها أن الشيطان يعقد على قافيته ثلاث عقد هذا في حق الغافل أما الذي يأتي بأذكار النوم وينام على الطهارة لم يزل عليه من الله يحافظ ولا يقربه الشيطان ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأمال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال بعض المفسرين إن عبادي أي الذين يذكرون الله ليس لك عليهم سلطان أي ليس لك عليهم طريق ولا سبيل نسأل الله الكريم أن يعيدنا جميعا من الشيطان الرجيم